على ما نقله عن المعترض فيما يتعلق بكلام شيخ السلام محمد بن لهاب رحمه وتعالى على البردة وكذلك الهمزية وما فيها من الفاضي الشركية وهو قد اعترض على ذلك وأراد أن يبين أن مصيري له علم وله قدم فيما يتعلق بمعرفة التوحيد فتهمته بكونه قد وقع في الشرك الأكبر هذا مردود عنده قال الشيخ رحمه الله تعالى في جواب ذلك والجواب ان يقال قول الشيخ ان اشياء من انواع الشرك الاكبر قد وقع فيها بعض المصنفين الاولين ومثلا بالبرده وهو كما قال ولذلك قال قول صحيح يعني بعض المصنفين المتاخرين ولا يكون مراد المصنف رحمه الله تعالى من كان متقدما من السلف بل من المتاخرين قول انه قد وقع في الشركه الاكبر هذا قول صحيح يدل عليه الكتاب والسنه والواقع والاستقرار واعظم ذلك يدل عليه عدم العصمه لان العالم مهما كان ومهما بلغ في العلم فليس بالمعصوم وهذا مجمع عليه اجماع قطعي وقد خفي على قوم موسى عليه السلام وعلى ابي وقاص الليثي واصحابه ما طلبوه من انبياء الله ما ظنوا انه مشروع وليس به مشروعا كان شان رحمه تعالى يرى نصا ان ما وقع من بني اسرائيل في طلبهم من موسى عليه السلام انه شرك اكبر باعتبار الطلب ذاته وكذلك ما وقع من ابي وقاص الذي واصحابه قال فكيف لا يخفى او لا يقع ممن لا نسبه بينه وبينهم قال تعالى عن قوم موسى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الهه كما لهم اله هذه اختلافه العلمي في المراد بهذا الطلب هل المراد المشابهه لانهم مروا بقوم يعكفون على اصنام لهم هل يريدوا طلبوا ماذا طلبوا المشابهه ولذلك ذكر غير واحد من المفسرين انه لم يقع منهم شك في الوحدانيه ونص على ذلك البغوي وغيره قال إنكم قوم تجهلون وذهب بعضهم إلى أن هذا من الردة يعتبروا ردة لأنه ليس كل بني إسرائيل وإنما هم بعض بني إسرائيل وإذا كان كذلك وحينئذ الردة جائزة عليهم وهؤلاء هم الذين عبدوا العجل فيما بعده الذين طلبوا هم الذين عبدوا العجل فيما بعده ولذلك في بعض عبارات الرازي في تفسيره أنهم صاروا مرتدين بهذا الاعتبار وعلى كل هذا أو ذاك لا يصرح أن يكون دليلا في الاستدلال على تجهل ان من وقع في الشركه الاكبر فهو معذور ما دام ان النص محتمل والتوجيه محتمل وعندنا اصول شرعيه وقواعد كليه فالرد اليها هنين يكون هو المعتمد قال انكم قوم تجهلون قال وقال ابو وقد الليثي واصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط وعرفنا كلام تيميه رحمه الله وكذلك القيم والشاطبي فيما سبق ان المراد المشابهه ولم يريد انهم يفعلون كما فعلو بمعنى انهم يعبدون هذه الشجره وانما ارادوا ان يفعلوا شيئا يشابهون به هؤلاء فقال صلى الله عليه وسلم قلت من الذي نفس بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الهه كما لهم اله وهذا الاستدلال قد يسانس به بان النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الايه كما طلب ابو وقدم معه بمعنى ان المراد به مجرد المشابهه كل منهما هذا اراد المشابهه وهذا اراد المشابهه وكل منهما منكر ولذلك انكره النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام انكر قال انكم قوم تجهلون انكار اولى هذا لا شك انه انكار قال فاذا وقع ذلك من اولئك الاخيار ورسلهم بيننا ظهر نيهم فكيف يستبعد او ينكر وقوعه ممن هو دونهم في كل فضيله وكل علم وكل دين بل يستح العاقل من طلب المقابله كيف بالمماثله والمقاربه يعني المتاخر مع صحابه رضي الله تعالى عنه وفي الحديث تقو زله العالم وفدنه العابد عنه صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح مرفوعا اخوف ما اخاف على امتي ثلاث زله العالم وجدال المنافق والائمه المضلون والائمه المضل اراد بهم الولات وفيه ايضا اخوف ما اخاف عليكم الشك الاصغر فإذا خافه صلى الله عليه وسلم على خيار أمته وأمر باتقائه فكيف يستغرب وقوعه وينكر من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون وأحسن من ذلك أن يقال إن هؤلاء ليسوا بالمعصومين ليسوا بالمعصومين لأنه ليست دلالا به الآية والحديث قد ينازع فيه بأنه لم يحصل منه ما ذا الشرك الأكبر به بعينه ولذلك ذكر الشيخ محمد رحمه وتعالى في كشف الشبهات أنهم لو فعلوا كانوا مشركين اذا لم يكونوا مشركين بمجرد الطلب قال وقد تقدم ما ذكر شيخ الاسلام التيميه رحمه الله تعالى من شعر ابن النعمان وغيره من هذا الضرب النوع وانكره اشد الانكار ان النعمان هذا متاخر ولا يستدل حنيذبه المتقدم وانكره وشد الانكار واخبر انه من انواع الشرك ودعاء المخلوق بما لا يصلح الا لله قال رحمه الله يعني التيميه في اثناء كلامه ونحن نعلم بالضروره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لامته ان يدعو احدا من الاموات يعني لم يشرع الشرك الاكبر لم يشرع الشرك الاكبر ومن هنا اخذ ابن تيميه رحمه الله ان الشركه بجميع انواعه يصح ان يطلق عليه انه انه بدعه يقول هذا بدعه وهؤلاء مبتدعه الى اخره باعتبار ان الشركه ليس مشروعا والعصر في العبد ان يتقرب الى الله تعالى بما هو مشروع وهم قد تقربوا الى الله تعالى بالشرك وهذا وجه كونه ماذا وجه كونه بدعه قال ونحن نعلم بالضروره يعني علم الضروري الذي من انكره كان كافرا كان كافرا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لامته ان يدعو احدا من الاموات للانبياء ولا الصالحين ولا غير مطلقا يعني لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضل عما دونهما لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها لا بلفظ الاستغاثة لأنه واضح أنه طلب من مكروب ولا بغيرها لأن العبرة بالحقائق نعم العبرة بالحقائق مطلقا السؤال والطلب هذا ممنوع شرعا والأدلة عامة في ذلك سواء كان بلفظ الاستغاثة أو مطلقا بغيرها والعبره بي بالحقائق والاسماء لا تغير الحقائق لو سماه نداءا سماه تشفعا سماه توسلا نقول العبره بماذا سالت ميتا سالت غائبا سالت حاضرا ما لا يقدر عليه الا الله عز وجل سميه ما شئت فالعبره بي بالحقائق قال لا بلفظ الاستغاثه ولا بغيرها كما انه لم يشرع لامته السجود لميت ولا اله ميت ونحو ذلك قلنا في نسخه ولا لغير ميت ولا الى غير ميت فلي اذا كان ميتا او كان حيا سجود له يعتبر من الشرك يعتبر من, من الشرك ونحو ذلك بل نعلم انه نهى عن كل هذه الامور والعلم هنا ضروري كذلك هذه من هيات من المعلوم من الدين بالضروره الشرك بانواعه منهي عنه فدل ذلك على ان هذا معلوم من الدين بي الضروره فمن انكره يكون كافرا فمن جوز فعل الشركه او الصراسه بالاموات فما حكمه انه كافر اولا لانه قد اعتقد جواز الشرك فهو مشرك وثانيا ها انكر معلوم من الدين بالضروره لان التحريم ثابت وقد ادعى جوازه حينئذ يكون ماذا يكون كافرا بل نعلم انه نهى عن كل هذه الامور وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن جاء كلام الرحمن تعالى الذي يتعلق به من يتعلق من المتاخرين لكن هذا حرف استدراك لغلبة الجهله اولا قرر انه شرك واذا ثبت انه شرك ففاعل الشرك فهو مشرك كما مر معنا هل يثقل له اسم او لا يشتق له اسمه لكن هل يحكم بكفره بمعنى أنه لو مات على ذلك فيكون خالداً مخلداً في النار هذا مقيد به الحج الرسالية الحج الرسالية يعني هل بلغه القرآن أم لا إن بلغه القرآن فأمكنه ولكنه لم يصل إليه بالفعل قد قامت عليه الحج الرسالية عن ذلك نكون كافراً في الدنيا وفي الآخرة بمعنى أنه يكون كافراً ظاهراً وباطنا وامما اذا لم يبلغ القرانه مطلقا ما سمع به حينئذ نكون ماذا في الدنيا يكون مشركا وتنزل عليه الاحكام لانه قد يوجد من لم تبلغه الدعوه بعد موته فاذا كان كذلك فتثبت عليه الاحكام في الدنيا اما في الاخره فامره الى الى الله قد يمتحن حينئذ يكون في في الجنه قال وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن لغلبه الجهل يعني كثره الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك يعني بسبب ذلك البال سببية لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن لها وقال هذا أصل دين الإسلام يعني إفراد الله تعالى بي بالعبادة وأن صرف العبادة لغير الله تعالى اعتبره شركا أكبر هذا أصله دين الاسلام وكان بعض اكابر الشيوخ من اصحابنا يقول هذا اعظم ما بينت لنا عالم تيمير رحمه الله لعلمه ان هذا عصر دين الاسلام وكان هذا وامثاله في ناحيه اخرى يدعون الاموات يدعون الاموات واذا دعا الميت تلبس بالشرك فهو فهو مشرك يدعون الاموات ويسالونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون اليهم وربما كان ما يفعلونه اعظم لانهم انما يقصدون الميت في ضروره نزلت بهم فيدعون دعاء المضطرين راجين قضاء حاجاتهم بدعائه او الدعاء عند قبره بخلاف عبادتهم لله تعالى فانهم يفعلونها في كثير من الاوقات على وجه العاده والتكلف حتى ان العدو الخارج عن شريعه الاسلام لما قدم دمشق خلدوا يستغيثون بالموتى يعني لما جاء التتار الى دمشق ونحوها خرجوا يستغيثون بالموت عند القبور التي يرجون عندها كشف الضرر اصابهم الضرر هجم عليهم العدو بدلا من ان يستغيثوا بالله تعالى فروا الى ماذا الى المقابر قال وقال بعض الشعاله يا خائفين من التتر لوذوا بقبر ابي عمر كذا وعمر المقدسي او قال اعوذ بقبر ابي عمر ينجيكم من الضرر هذا وشركوا بعينه فقلت لهم ان هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كمن هزم من, هزم من هزم من المسلمين يوم احد لانهزموا اذا ترتب حكم او لا ترتب حكم مع كوني قد حكم عليهم بانهم لا يكفرون واثبت هنا بانهم لو كانوا معهم لانهزموا اذا هذا حكم او لا هذا حكم فعاقبهم الله تعالى اذا بعض الاحكام قد تثبت ولو لم تقوم الحجه الرساليه على فاعل الشرك قال كما هزم من انهزم من المسلمين يوم احد ولهذا كان اهل المعرفه بالدين والمكاشفه لم يقاتلوا في تلك المره لعدم القتال الشرعي اذا لو كانوا مسلمين لكان قتال شرعيا القتال لا يجوز أن يقاتل مع الكفار المرتدين وإنما يقاتل مع أهل التوحيد وهنا لما قال ولعدم القتال الشرعي لماذا لكونهم مشركين والقتال معهم لا يكون قتالا شرعيا لابد أن يكون ماذا الراية واضح بينه الذي أمر الله تعالى به ورسوله فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين وللصغاة بالله وانهم لا يستغيثون الا اياه لا يستغيثون بملك مقرب ولا بنبي مرسل فلما اصلح الناس امورهم وصدقوا في الاستغاثه بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره انتهى كلام هذا كلامه تامرهم تعالى واخر فيه اشكال اشتباه بينا المراد منه من كلام الرحمن تعالى باصوله المعروفه في التفريقه بين الاسم والحكم وبين الكفر والكفر الكفر المعذب عليه والكفر الذي يكون وصفا الكفر الذي يكون وصفا هذا يثبت قبل الرساله فيقالوا مسلك كافر ولذلك لما بين في الجواب الصحيح ان من كان قبل البعثه لا يعذب لكن قال يوصفون به بالكفر مبين في موضع اخر ان الكفر المعذب عليه هذا مقرون به بالرساله ونجمع بينهما ان الكفر قد يكون وصفا لا حكما وقد يكون حكما واذا كان حكما فهو فهو وصف وقول صاحب البرده ابلغ مما انكره شيخ الاسلام يعني ما وقع من صاحب البرده من الشركيات اعظم ابلغ مما ذكره ابن تيميه عن هؤلاء الذين استغاثوا بقبر ابي عمر فان صريحه دعاء مضطر محتاج ذي فاقه وفقر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثه عامه تحريمها وانها شرك بالله تعالى مطلقا ولو كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يدعي ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لا في حال ضر ولا دونه وانه ليس له ملجا وملاذ ومفزع عند حدوث عند حلول الحادث العام العظيم الذي هو يوم القيامه وانه ليس له ملجا وملاذا ومفزع عند حلول الحادث العام العظيم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حرم مجرد سؤاله سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه الا الله هذا محرم في حياته أو لا؟ هذا محرم ويكون شركا ولو كان سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في ذلك وسؤاله بعد مماته ما, ما دون ذلك ما هو ما دون ذلك؟ ما دون ما لا يقدر عليه إلا الله يعني ولو كان قادرا عليه ولو كان قادرا عليه لو كان حيا سواء كان قبل موته أو كان ذلك يوم القيامة هو دون ما لا يقدر عليه لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبته كغيره أن يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كإنزال المطر ونحو ذلك وهداية القلوب وتفريج الكروب هذا خاص بالرب جل وعلا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه هذا يجوز لو كان حيا مباشرا له هل يجوز أن يسأله السؤال بعينه بعد موته الجواب لا ولو كان قادرا عليه يوم القيامة الجواب لا حينئذ لو سأله يكون ماذا يكون شركا يكون نوعا من أنواع الشركة تكون استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في المؤمنين في بعض المؤمنين حينئذ لو سأله أهو في قبره الشفاعة من حيث هي الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما يقدر عليه يوم القيامة صحيح أو لا في الجملة الجنس الشفاعة ثابت ولو كان مقيدا به بالإذن لكن هل يجوز السؤال الجواب لا لو سأله لكان لكان مشركا قال وسؤاله يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم بعد مماته ما فرق بين الحياه وبين الموت ما دون ذلك ما هو اقل من ذلك والمشار اليه قوله ما لا يقدر عليه الا الله من الاسباب العاديه يعني التي تكون في قدره النبي صلى الله عليه وسلم في قدره النبي صلى الله عليه وسلم قال فكيف بهذا الدعاء الذي هو من ابلغ الادعيه في اظهار الفقر والفاقه واستعطاف المسؤول بتوحيده وافراده لهذا المطلوب العظيم والخطب الجسيم واذا كان الدعاء محرم لتضمنه التسويه بين الله وبين غيره في القصد والرجاء الشرك كله محرم لانه ماذا يسوي بين المخلوق والخالق الشرك تسويه المخلوق بالخالق الشرك تشبيه المخلوق بالخالق محرم او لا محرم بجميع انواعه فاذا دعا غير الله تعالى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون قد سوى المخلوق به بالخالق واذا كان الدعاء حرم لتضمنه التسويه بين الله وبين غيره في القصد والرجاء والذل والمحبه فكيف بما دل على ما هو ابلغ من ذلك مما ذكر في البرده والهمزيه ونحوها وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهذه البرده لا يكاد يوجد مولد للنبي صلى الله عليه وسلم الا وهي تقراؤك الفاتحه فمن اعتقد ما فيها يكون مرتدا وفي حديث النعمان بن اشره رضي الله عنه الدعاء هو العباده وحصر احد الجزئين في الاخر ما هما الجزاءان المبتدا والخبر ما هو المبتدا الدعاء الخبر العباده حصر احد الجزئين في الاخر يعني حصل الدعاء في العباده او حصل الدعاء في العباده يفيد ما قاله بعض الشراح من ان الدعاء لبها وخالصها وركنها الاعظم كما قال الحج عرفه ليس المراد انه لا يوجد ركن الا ماذا الا عرفه وانما المراد ان اعظم الاركان ولب الحج وخلاصه الحج الوقوف بعرفه فمن فاته فاته والا ثم اركان اخرى مع الوقوف بعرفه هنا كذلك لبها وخالصها وركنها الاعظم وفي حديث انس رضي الله عنه الدعاء مخ العباده والاول اصح حديث النعمان الثاني فيه الضعف لكنه من حيث المعنى صحيح مخ العباده وبه يظهر معنى الحصر في حديث النعمان يعني لماذا حصر لكونه ماذا مخا لها ومخ الشيء خالصا مخ الشيء خالصا قال وبه يظهر معنى الحصر في حديث النعمان وفي الحديث من لم يسال الله يغضب عليه هذا الحديث مره معناه فيه ضعف ان فيه ضعفا مفهومه ان من ساله رضي من ساله رضي عليه من سال الله تعالى يرضى عنه وهل هذا الرضا وهذا الغضب الا لحصول عباده يحبها ويرضاها كل عباده ضابطها ها انها مما يحبه الله تعالى ويرضا وهذا اجعله قيدا من تمييز الله تعالى في تعريف العباده كيف نعرف الرضا رضا الرب جل وعلا هذا امر غيب كيف نعرفه كيف نطلع عليه بالامر اذا امر به قولا او اعتقادا او عملا امرا ايجابا او استحباب دل ذلك على انه قد احبه ورضيه لانه لا يامر بالشيء امرا امرا دينيا شرعيا الا وهو قد احبه وهل هذا الرضا وهذا الغضب الا لحصول عباده يحبها ويرضاها او لفقدها الموجب لغضبه وسخطه لفقدها يعني فقدت ماذا ما يوجب وجوده وسخط فاذا صرف ذلك لغير الله في الامور العامه الكليه التي مصدرها عن قدره كامله ليست في قوه البشر وليست من جنس الاسباب العاديه فهذا عين الشركه هذا عين الشركه قوله ليست من جنس الاسباب العاديه هذا فيما يتعلق بالحي والا الميت الغائب لو سئل ما هو من جنس الاسباب العاديه لكان شركه فهو عين الشركه قال ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى في من سال الاموات ما لا يطلب الا من الله كمغفره الذنوب وهدايه القلوب وانزال المطر هذه من خصائص الرب جل وعلا حين يذ السؤال العبد اي مخلوق كان شيئا من هذا حينئذ يكون قد اضاف اليه ما هو من خصائص الرب جل وعلا وهذا عين الشرك حكم فيه ابن تيميه رحمه الله تعالى بقوله انه يستتاب اي فاعل ذلك أي فاعل ذلك انه يستتاب فان تاب والا قتل يستتاب هذا دليل على انه حكم عليه بالردة حكم عليه بالردة لانه اراد اعمال او العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلو عنيد المرتد يستتاب بمعنى ما ذكر حكمنا عليه بكونه قد ارتد عن الاسلام مسلم ينتسب للاسلام فتهود او تنصر او اشرك بالله تعالى فصار يهوديا او نصرانيا او مشركا نثبت عليه الوصف ثم نقول له ماذا أنت لا تقر على دينك الجديد إما أن ترجع وإما القتل إما هذا وإما ذاك فالاستتابة ليس المراد بها ماذا إثبات أنه مرتد أو لا فإن لم يتوب أثبتن وصفاً رد لا ليس هذا المراد إنه يستتاب فإن تابوا إلا قتل لأن هذا عين الشرك علّ لهم لتيمية لأن هذا عين الشرك عين الشرك أثبت الوصف المصدر فهو مشرك فإن تابوا إلا قتل هو مشرك الا ما استتابه صحيح لان هذا عين الشرك فاثبت انه ماذا فعل الشركا فاذا فعل الشرك فهو فهو مشرك يستتاب يستتاب المشرك ويستتاب اليهود والنصراني الى اخره الذي نهت عنه الرسل ونزلت الكتب بتحريمه وتكفير فاعله هكذا نقله عالم التيمير رحمه الله وتكفير فاعله انتهى وقد نفى الله عن غيره ملك الشفاعة أو ملك الشفاعة ملك ملك أشكال وقد نفى الله عن غيره ملك الشفاعة ونفى فعلها بغير إذنه يعني لا يملك الشفاعة إلا الله فإذا وقعت شفاعة فلابد أن تكون ماذا بإذن الله تعالى فهو مالك الله سواء أذن أو لم يأذن ونفى فعلها أي شفاعة بغير إذنه وأن تكون في من لا يرضى قوله وعمله وقد ذكر جل ذكره أنه المنفرد وقال والمختص بملك ذلك اليوم يعني ذلك اليوم الذي هو يوم القيامه وتمدح بذلك في غير ايه من كتابه وثبت من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الارض فيقول انا الملك هذا حصر او لا هذا حصر بتعريف الجزئين انا مبتدا ومعرفه والملك هذا خبر وهو معرفه كذلك علم صرح حسرا انا الملك اي المتصف بي بصفه الملكيه انا الديانه اين ملوك الارض اين ملوك الارض وقال تعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم الدين يعني يوم القيامه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله تملك نفس نكرا صحيح يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل قطعا هذا نص عام نفس هذا عموم اينذن شامل ماذا كل نفس فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك لنفس اخرى شيئا ولو كان شفاعه ولو كان شفاعه حتى يأذن الله تعالى اذا هذا نفي عام او لا هذا نفي عام ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع وهذه نكره في سياق النفي وهي عامه هذه يعود الى نفس وشيئا وهذه نكره في سياق النفي وهي عامه وكذلك قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفي هذا نفس عن نفس شيئا وهذا جاء في مواضع عديده تنكير النفس وتنكير شيئا في موضعين من سوره البقره ولا ينافي هذا ما ورد من اثبات شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نقول كما قالت المعتزله والخوارج الذين ينكرون الشفاعه ان هذه عمومات نقول جاء العموم وجاء التخصيص فان يد يخصص من العام على وجهه كما هو يعني كما جاء النص بما معنى ماذا بمعنى انه جاء التخصيص بالشفاعه وهي مرتبه على وجود امرين اذن من الله تعالى وثانيا رضا عن الشافي والمشفع فاذا انتفى او انتفى احدهما انتفت الشفاعه اذا نخص باعتبار ما الوصف الذي جاء الدليل باعتباره واثباته قال ولا ينافي هذا ما ورد من إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره لأن المراد بالنفي اختصاصه بالملك وعدم مشاركة أحد له تعالى في ملك ذلك اليوم وما ورد من حصول الشفاعة فهو عن أمره وإذنه ورضاه تعالى وتقدس فالشافع عبد مأمور لا ملك له ولا يبتدئ بالشفاعة بل هو مدبر مأمور فكيف يطلب منه ما لا يملك فإذا كان الإذن ملك مراده الى الله تعالى اذا العبد صار ماذا صار مدبرا متصرفا فيه قد ياذن الله تعالى له قد لا لا ياذن فكيف يطلب منه ما لا يملك وما لا يحصل الا باذن من ربه تبارك وتعالى وهذا هو المراد بالاستثناء في مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنني وعلمنا فيما سبق المراد بالاذن هنا والمراد به الكوني والشرعي معا الكوني والشرعي معا فتعليقه على الإذن والرضى يراد به هذا المعنى الذي هو صرف العق... القلوب يعني هذا هو الفائدة لماذا علق بي بالإذن من أجل أن تتعلق القلوب بالله تعالى لا تنصرف إلى أحد مطلقا الذي هو صرف القلوب إلى باريها وفاطرها وإسلام الوجوه له عكس ما يفهمه المشرك من أن الاستثناء يفيد طلب ذلك من غيره إلا بإذنه وحليه إذن يتوجه القلب إلى ماذا الى ما بعد الا وهذا خلل عند عند المشركين فلا يتعلق القلب الا بالله تعالى فدل ذلك على ان الاذن هنا من اجل ان يتعلق القلب بالرب جل وعلا لا من اجل ان تتجه القلوب الى من سياذن الله تعالى له لانه لو دل الدليل على ان هذا سياذن له النبي سياذن له الله تعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على جواز الطلب كما سيت في كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى انه اعطاه الشفاعه ومنعك من سؤالي ايها فرق بين النوعين اثبات كون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الاخره لا يستلزم هذا الجواز السؤال لان نرتب هذا مقدمات بعضها على بعض ولم ياتي الدليل قال فتعليقها على الاذن والرضا يراد به هذا المعنى الذي هو صرف القلوب الى بالها فاضلها واسلام الوجوه له عكس ما يفهمه المسلك من ان الاستثناء يفيد طلب ذلك من غير الله وسؤال ذلك الغير هذا المطلوب العظيم واذا كان الحال هكذا فمن سال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما لا يطلب الا من الله كمغفرة الذنوب وهداية القلوب ودخول الجنة والنجاة من النار وانزال انزال كسر الهمزه وانزال المطر والنصر على الاعداء ودفع السوء والردى ونحو ذلك مما يختص به تعالى ولا يشاركه فيه مشارك فقد اشرك بربه اشرك برب سوى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخالق رب جل وعلا في خصائص الرب جل وعلا عين يريد ان يكون قد وقع فيه في الشرك ولذلك حكم حكما جازما فقال فقد اشرك بربه وجعل له ندا ولو كان هذا الند محمدا صلى الله عليه وسلم فالشرك شرك وشريكا في خالص حقه ولا ريب ان هذا الدعاء يقتضي اثبات قدره عامه وعلم عام وسمع محيط لا سيما ان كان من يدعو الصالحين ويسالهم هذا الدعاء يعني دعاء الميت يقتضي اثبات قدره عامه لانه ماذا يسالوا شيئا هو ليس بقادر عليه اصلا فاذن لما اعتقد فيه القدره العامه ساله وكذلك ما يتعلق به بالعلم والسمع المحيط لسيما إن كان من يدعو الصالحين ولذلك من أشرك بالموتى يعني صرف العبادة لغير للالت سيلزم الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات كذلك فهو لازم له ولذلك قلنا أنواع التوحيد متلازمة والشرك كذلك أنواع متلازمة إذا أشرك في الربوبية أشرك في العبادة والأسماء والصفات وهكذا لسيما إن كان من يدعو الصالحين ويسألهم جعل ذلك ديدنه في كل مكان وإن بعدت الديار فإن كان من يدعو الصالحين وتنائت الاقطار يعني بعد الديار عن بعد يدل الحسين او البدوي هذا يدل على ماذا على انه يعتقد انه يسمع قد يكون قريبا منهم وقد يكون بعيدا ولا شك ان البعيد اذا دعاه دل على انه يعتقد فيه ماذا ان السمع محيط وانه يعلم ما كان وما يكون في كل مكان وإن بعدت الديار وتناءت الأقطار وإن زعم أنه لم يثبت قدرة ولا علما ولا سمعا عاما محيطا لا يليق بالمخلوق فهو مكابر ملبوس عليه لو ادعى قال لا حاشا وكلا إثبات العلم المحيط هذا من خصائص رب جل وعلا لكن البدو يعلم حاله قلنا كذبتا هذا مكابر ولو ناداه عن بعد وقال لا يسمع ولا يحيط بسمعه إلا الله عز وجل قلنا كذبتا لماذا لأن الفعل أدل على الحال على ما يكون فيه في قلبه وما سأل وما ناد إلا باعتقاده أولا ثم بعد ذلك حصل منه ما ما حصل فالنفي هذا مطلح فهو مكابر ملبوس عليه ثم في ذلك من الخضوع والذل والمحبة والإنابة ما هو من خالص العبادة ولبها فكيف جاز صرفه لغير الله إذا عرفت هذا فهذه الأبيات التي قالها صاحب البردة فيها من الغلو والإطراء والدعاء والالتجاء ما لا يليق ولا ينبغي صرف لمخلوق ولو نبيا أو ملكا وأين قوله صاحب البردة يا أكرم الخلق هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ به سواك عند حلول الحادث العمل يعني اللياذ لن يكون يوم القيامة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ أين الله يسأل يعني إذن جعل ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الشرك إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها وهي الآخرة يعني الدنيا والآخرة مرجعها ومردها للنبي صلى الله عليه وسلم ما بعده كفر وليس بعده الشرك ومن علومك علم اللوح والقلم من علومك ليس كل العلم من ما بعض بعض العلم مما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب اسلام الوجوه له تعالى والانابه اليه ووجوب اتخاذه تعالى ملجا ومفزعا ومعادا وملذا عند الشدائد والمهمات كل ما ذكره هذا من خصائص الرب جل وعلا قال تعالى قل اراييتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين اذ لا يدعون الا الله وهذا قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الايه انهم يلجؤون اليه ويفردونه بالدعاء ان اتاهم العذاب او اتتهم الساعه واحتج بذلك على وجوب افراده بالدعاء في حال الرخاء وفي جميع الحالات فكيف ترى بمن اعد غير الله لشدته ولهول الساعه وقربها كما في ابيات المصيري واذا اقترن بذلك نفي التعلق والرجاء والتوكل في ذلك عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اشد واعظم يعني قد يثبت التعلق بالمخلوق ولا ينفي التعلق بغيره هذا شرك وادنى من شرك اخر اعلى درجه منه وهو انه يتعلق بالمخلوق ثم ينفي التعلق بغير المخلوق يعني اذا دخل الله عز وجل في النفي او لا صرح بانه لا يتعلق قلبه الا بي بالمخنوق فنفد التعلق عن عن الله تعالى قال واذا اقترن بذلك نفي التعلق والرجاء والتوكل في ذلك عن غير رسول صلى الله عليه وسلم اضاف المتكلم الى هذا اثبات عموم العلم واحاطته بالكليات والجزيئات قال ماذا ومن علومك علم اللوح والقلم هذا عام وان الدنيا والاخره حصلتا وكانت عن وجوده واحسانه ومعلوم ان هذا يدخل فيه كل تدبير وتاثير وتقدير وتيسير فاي فرد يبقى لله ما ترك شيئا لله تعالى الابيات هذه الثلاثه كافيه واي شيء اختص به فافهم ما في هذه الابيات من منافات مقتضى الرساله وصريح الايات واذا عرفت ذلك عرفت ان المعترض قاصر رتبته عن درجه العلم باصل الايمان وعم معرفه الحكمه في خلق الجن والانس والسماوات والارض وما فيهما فلذلك اعترض يعني جهل بالتوحيد اعتراض هذه المسائل لا يعترض فيها الا الجاهل باصل الايمان والدين ولذلك اعترض وراى ان كلام الشيخ على هذه الابيات شانع بشع شانع من الشناعه شنيع وشنع يقال شنيع فعيل وشنع وهي الفظاعه الشناء الفظاعه بشع فانه ارتاع من عد ذلك من قسم الشرك الاكبر ارتاع روعه والفزع يعني لما قال الشيخ رحمه الله ان هذه الابيات فيها شرك اكبر فزع ما اعجبه الكلام فرد على الشيخ وابلغ من هذا انه يفهم من التوحيد واخلاص الدعاء لله والنهي عن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم تنقيصا له وحط من رتبته وابطلا لشفاعته بالكليه إذا نفيت ما دلت عليه هذه الأبيات فقد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يلزم منه ماذا؟ الحط من رتبته ويلزم منه أنه ينكر الشفاعة بالكلية وهذا لا شك أنه من أبضل الباطن ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمون وهذا بعينه قول من غلى في المسيح وأمه أو غلى في أحد من الأنبياء والملائكة وقد قال عمرو بن العاص وأصحابه للنجاشين لما قدموا عليه يريدون جعفر فإنه ابن أبي طالب وأصحابه إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما يعني أنه عبد رسول ليس بإله وكذلك قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله قد عبت ديننا تنقصت ديننا وسببت آلهاتنا يعني هذه المقولة لا يقولها أهل التوحيد إذا نفي عن مخلوق ما هو من خصائص رب جل وعلا فقال تنقصت المخلوق فذا قد شابه المشركين شابه المشركه هو منهم لكن جرى على طريقتهم وكذا قال قوم نوح كما يدل عليه قوله جل ذكره وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سوءا وقال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا الهتنا خير ام هو الى قوله ان هو الا عابد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل فالامر بتوحيد الله واخلاص الدعاء له والنهي عن دعاء الانبياء والصالحين ليس بتناقص باجماع الانبياء والمرسلين لا خلاف بين البت بل هو الكمال والعز والسياده وهل نال الانبياء وغيرهم من الملائكه المقربين ما نالوه من المقامات التي يتقاصر عنها المتطاولون الا بتجريد التوحيد وتحقيقه ومعرفه الله والعلم به والدعوه الى سبيله والبراءه مما نسبهم إليه أعداؤه المشركون وأما صرف حق الله وما يجب له من الدعاء والعبادة إلى غيره إلى غيره هذا فيه عموم فهذا محظ التنقص لله ولعباده المخلصين ولهذا نزه تعالى نفسه عما يشركون في غير موضع من القرآن وكذلك في السنة وفيه تنقص أيضا بالأنبياء والصالحين لظن من فعل ذلك أنهم يجبون اي الانبياء او الصالحين يرضون به لما يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ويساله الشفاعه في قبره يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رضى فعله هذا تنقص او لا هذا تنقص لانه شرك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بشرك مطلقا لو كان بهم قال ذلك من فعل ذلك انهم يرضون به ويقرون عليه وانهم مانهو عن هذا الجنس من الشرك ما بلغوا وانما جاءوا بتحريم الشرك في الربوبيه كما يدعيه عباد القبور ووجوب اعتقاد اختصاص تعالى بالملك والتدبير كما صرح به كثير من عباد القبور يعني الشرك هو ماذا الشرك في الربوبيه ولذلك يقولون متى صرف العباده لغير تعالى ينظر بعينه بمجرد الصرف هذا ليس بشرك حتى ننظر هل اعتقد الاستقلال او لا فان اعتقد الاستقلال والتاثير فهو مشرك والا فهو مسلم موحد من اهل السنه والجماعه طائف المنصوره قال كما صرح به كثير من عباد القبور وانكروا توحيد العباده غايه الانكار وجعلوا معنى كلمه الاخلاص يرجع الى توحيد الربوبيه فقط هذا التبديل للدين ومن نهاهم عن عباده غير اله قابلوهم باشد الانكار وقالوا تنقصت المشايخ والكبار وهم قد تنقصوا الملك الحق العزيز الغفار فما أشد غربة هذا الدين وما أقل من يعرفه من المدعين للعلم والمنتسمين العلم قد يدعيه وهو ليس من أهل العلم وأما إبطال الشفاعة فالشفاعة التي يشير إليها هذا الرجل وإخوانه من المشركين من المشركين هذا تكفير قد نفاها الله تعالى وأبطالها في كتابه العزيز في غير موضعٍ يعني ما اراد الله تعالى بنفي الشفاعه الا هذا النوع الا هذا النوع وهي سؤال غير الله تعالى واخبر تعالى انه لا يعلم وجود شفيع يشفع وهذه الشفاعه التي قصدها المشركون لا في السماوات ولا في الارض وما لا يعلمه سبحانه فهو مستحيل الوجود يعني تقع شفاعه ولم ياذن بها الرب جل وعلا هل هذه موجوده مستحيل ان تقع والشفاعه المثبته نوع اخر وجنس ثاني لا يعقلها المشركون لا يعقلها المشركون وما يعقلها الا العالم اهل التوحيد والاشاره الى سببها او مقتضيها او موجبها جاء صريحا في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك قال اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه يعني اهل التوحيد هم اهل الشفاعه باذن الله تعالى اذا عرفت هذا عرفت ان المعترض اجنبي عن علوم اهل الاسلام لا يعقل منها شيئا فلا جرم اعترض على شيخنا وصاح لما سمع بتجريد التوحيد والحمد لله العزيز الرحيم هكذا يصرخون واما قوله ان البصير لم يقصد ما قصده شيخنا وانه ليس بجهول يعني يعلم يعني معنى التوحيد ويعني معنى العباده وان صرف العباده لغير الله تعالى يعتبر شركا فكيف يقال انه جاهل وقع في الشرك الاكبر نقم الشيء بغير اسمي هو الذي اوقعه في هذا سمى الشيء بغير اسمي سموا هذا النوع ليس شركا ماذا سموه ها سموه توسلا سموه توسلا فجوابه ان البحث هنا في الالفاظ وما دلت عليه صريحه وام القصد والنيه فليس هذا مبحثا لان لو صريح والسرائر الى الله يحاسب العباد بعلمه وصريح اللفظ دال على ما قرره شيخنا يعني اذا كان اللفظ صريحا في الكفر انزلنا الحكم مباشره متى نبحث عن المعنى المراد او لا اذا كان اللفظ محتملا لان الالفاظ الكفريه على نوعين لفظ صريح لا يحتمل الا معنى واحده هذا لا نبحث في المقاصد ولا نبحث فيما اذا في معنى اخر لفظ غير صريح يعني إذن لابد من البحث ثم معنى آخر هل أراده أم لا هل قصده أم لا يعني قصد المعنى وليس قصد الكفرة فرق بين نوعين وأما قوله وليس بجهول عن عبادة الله تعالى ودعاء غيره من دونه الذي يكون شركا قد نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك لا يصلح إلا لله فالجواب إن العقلاء نص على نص إن العقلاء نص أن من الحمق المتناهي تكذيب العين وتصديق الظن والحس حس بمعنى الظن فكيف تقبل منك هذه الدعوه ونحن نرى قوله ونسمعه يعني انت تدافع عن البوصيري بانه اراد واراد ونحن نسمع كلامه وهو صريح وانت عندنا ماذا اولا مشرك وخبرك لا يقبل وثانيا والثاني جربنا عليك الكذب ولذلك قال لا يقبل قوله مطلقا فكيف تقبل منك هذه الدعوه ونحن نرى قوله نسمعه ويكفي الحس في ابطال دعواك ويكفي الحس في ابطال دعواك انه ليس بجهون وهل هذا الذي صدر منه الا غايه الجهل ومنتهى الضلال واما قول الرسل يقولون لقومهم اعبدوا الله والله يقول ان المسجد لله فلا تدعوا مع الله احد فنعم هذا حق وهو دين الرسل والنزاع بيننا وبينكم في التزامه والعمل به ليس في مجرد الدعوه لان هذه من المسلمات لكنها مسلمات ذهنيه او علميه معرفيه فقط وليست مراده شرعا لا بد من ماذا لا بد من العمل وهذا تجعله كذلك السلاسه بكلامه رحمه تعالى شارحا لهذه او لهذا الاصل ان المسلمات لا يكفي فيها الاعتقاد لا بد ان يضيف الى ذلك ماذا العمل قال نعم هذا حق وهو دين الرسل وصرح به عثمان وان البصيري يعتقد ذلك ان المسالده لله فلا تدعو الله احد وان العباده لا يجوز صرفه لغيره تعالى لكن ما عمل به والنزاع بيننا وبينكم في التزامه والعمل به فكيف تحتج علينا بان الله تعالى قال هذا وقد خالفتم مقتضاه بالعمل وخرجتم عما دل عليه وكيف ننهاكم عن دعاء غير الله وتحتجوا علينا بانك تعلم انه لا يدعى الا الله هذا ولو عقلتم المعنى والمقصود من هذه الايات وانصفتم للصراحه الخصم انتهت المعركه ليس ثم جدال ولا نزاع اذا عملتم بمقتضى هذه الايات انتهى الامر لم تصرفوا العباده الا لله تعالى لم تدعوا غير الله تعالى اذا انزالت المعركه انتهى صرت موحدين ولا افت كل الافه مخالفة هذا ومناقضته ممن يتلوه ويؤمن بألفاظه وأما كونه عالما من علماء الأمة تبه أما كونه عالما من علماء الأمة فهذا من الجهل بالعلم والعلماء أين العنقاء لتطلب وأين السمندل ليجلب قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء هم العلماء هؤلاء هم العلماء هؤلاء هم اهل المعرفه هؤلاء هم اهل العلم ورثه الجنه وسادات امه لو سلم عقلك لعرفت ان من يدعو العباده الى الله ويردهم اليه وينهاهم عن الالتفات والتعلق على غيره وصرف الوجوه لسواه هو العليم الامين يعني الذي يدعو للتوحيد هو العليم الامين لكن اعماك الهوى عن معرفه الرشاد والهدى واما كون الناظم يشير الى يوم القيامه فنعم ولكن لا يدعى لذلك اليوم الا الله وحده يعني اراد ماذا ما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بيده يوم القيامه قلنا هذا كذلك داخل فيه وكون الخلائق تبزع اليه في ذلك اليوم لا يوجب ذلك ويقتضي دعاءه كون الخلائق تفزع الى النبي صلى الله عليه وسلم اتون الى ادم الى الى ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم قل انا لها عين اذا هل يلزم من ذلك ان يسال ويدعى الجواب لا اثبات ما دل عليه الدليل يبقى كما هو واستجازه الدعاء يحتاج لدليل اخر ليس ثم دليل بل هو الشرك بعينه قال وكون الخلائق تفزع اليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لا يوجب ذلك ويقتضي دعاءه وقصده من دون الله في داله التكليف والعمل والملائكه والمؤمنون والاطفال يشفعون في ذلك اليوم يشفعون في ذلك اليوم وهل يقول مسلم بقصدهم ودعائهم وتعلق عليهم من دون الله في هذه الدار هذه ايش هذه مسالتنا انه لا يقال ماذا ان قبلك الله فاشفع لي هي بعينها هذه لا يجوز ان ياتي الى من يظن انه سيستشهد ويطلب منه الشفاعه لان هذه الدار ليس فيها سؤال البتة وهل يقول مسلم بقصده ودعائه وتعلقه عليهم من دون الله في هذه الدار لما يرجى في الدار الاخره ويؤمل فيها ومن قال بقصده مرجئ ودعائه لذلك وشرعه فقد فتح باب الشرك وسوغه ودخل فيما دخل فيه الصابئه المشركون من التعلق على الانفس المفارقه وعبادتها ودعائها مع الله وقولك حين تدني الشمس هذا خطك بيدك وهو لحن فاحسن يدل على انك امي لا تحسن شيئا من العلم ولا من القواعد قواعد الاملاء تريدني تدنو تدنو بالواو هذا الاثر وهذا قدر مشترك بيننا وسبحان الله خطا في مثل هذه المسائل وقول النبي صلى الله عليه وسلم امتي امه ليس فيه انه يدعى ويقصد لذلك قبل يوم القيامه قال رحمه الله فاصل قال المعترض فشرف الدين يخاطبه صلى الله عليه وسلم كما خاطبه حسان المثاب شرف الدين يقصد به البصيري فشرف الدين يخاطبه صلى الله عليه وسلم يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما خاطب حسان النبي صلى الله عليه وسلم كما خاطبه والضمير عاد للنبي صلى الله عليه وسلم حسان فاعل حسان بن ثابت رضي الله عنه بكاف الخطاب بعد موته بكاف الخطاب بعد موته وكما خاطبه صديق هذه الامه ابو بكر رضي الله عنه بعد موته وطلب منه كما ياتي ذلك وكما خاطبه الاعمى في غيبته غيبته هذا ليس ليس بثابت انما كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكما خاطبه الذي علمه عثمان ابن حنيف زمن الخليفه عثمان ابن عفان رضي الله عنهما بعد موت صلى الله عليه وسلم وغير الصحابه انظر ماذا عدل عن الاصول والقواعد الشرعيه الكليه العامه الداله صريحا دلاله بالمطابقه والتضمن الالتزام ان صرف العباده لغير الله تعالى يعتبر شركا اكبر وسواء كان المصروف اليه ملكا او نبيا اخر وبقي مع هذه المتشابهات من حيث هي على جهه العموم نقول عندنا نصوص قرانيه تدل على ماذا على المنع ومهما جئت بمثل هذه المتشابهات تبقى على على حالها ان كان منها ما هو ممكن حمله على الاصول حملناه هذا ان ثبت واذا لم يمكن رددناه لا اشكال فيه لان الاصل يكون مقدما معتبرا قال وغير الصحابه كثير من التابعين وسلف الامه اذ مخاطبه صلى الله عليه وسلم بعد موته ابلغ يعني ابلغ من حياته لان اعمال امته تعرض عليه في قبره واذا عرضت معناه يسال تبهون التلازم عندهم دائما إذا جاءت هذه المسائل بنا عليها ماذا؟ أنه تصرف إلى يسأل يدعى من دون الله تعالى لو ثبت أن أعمال العباد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القبر هل يلزم من ذلك السؤال؟ لا يلزم قال وشرف الدين يقول يا أكرم الخلق وهل ينكر أحد أنه ليس بأكرم الخلق بذلا ونائلا وعند ربه جل وعلا ثم قال ما لي من ألوذ به؟ من الخلق سواك وغوثاهم من الجهل وطمس القلوب هو يحفظ هذه وغوثا ويكررها كثيرا ثم قال عند حلول الحادث العامني وهذا ذاك اليوم ومطلوبه شفاعته صلى الله عليه وسلم والجواب ان يقال هذا الخطاب الذي خاطبه البوصيري في مردته خطاب سائل سائل ليس خطابه تكلم يخبر وانما هذا سائل طالب قد لجأ ولاذ به خطاب سائل داع لئذ مضطر محتاج بما لا يقدر عليه الا الله تعالى وخطاب حسال خطاب متوجد متمنن ان يقي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الترام خطاب حسان قالوا هذا من باب الوجد والاسف على فراقه ومر معنى ان هذا في الاصل جائز تبرم جائز لو كان النداء يسمى ماذا يسمى نداء وذلك من باب الدعاء والطلب منه فاين هذا من هذا ذاك سائله ويظهر الفاقه والحاجه واللجا الى المسؤول والنبي صلى الله عليه وسلم هذا مجرد خطاب فرق بين هذا وذا هل قال حسان اعطني وانا عاذ او لااذ بك في الحوادث والملمات ما قال حسان ذلك وقد جاء في السلام عليه والتشهد في الصلاه ما يفيد الفرقه بين خطاب المسلم وخطاب الداعي الراجل سلام عليك في سؤال ليس فيه سؤال مجرد خطاب حسان من قبيل التشهد يعني لا يحمل على أنه قد سأل وطلب وقد جاء في السلام عليه والتشهد في الصلاة ما يفيدون الفرق بين خطاب المسلم وخطاب الداعي الراجي بل جاء في خطاب الموت بالسلام ما يستبين به الفرق عند أولي الألباب والأفهام وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين هذا خطاب لجميع الموت من يسلم عليه هل سالهم دعاهم لذ بهم جاوبوا لا مجرد خطاب ان يقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند زيارتهم ولو خاطبهم غير ذلك من المطالب والدعاء وقال جئتكم مستجيرا عائذا بكم مستغيثا لاذا لا لاذا بحماكم طالبا لبركم ونعماكم ومالي عند الحوادث والمهمات سواكم لكان ذلك من الشرك الاكبر صحيح اذا جاء مسلما قلنا هذه سنه لو سالهم دعاهم صار ماذا صار الشرك الاكبر هذا نداء خطاب هذا خطاب والفرق بينهما كما مر قال لكان ذلك من الشرك الاكبر الذي اتفق الرسل ونزلت الكتب بتحريمه وتكفير فاعل تكفير فاعله انتبه اف يقال هذا خطاب وما قبله خطاب ونحمل هذا على ذاك ويسو بينهما للاشتراك في الخطاب هذا لا يقوله الا اضل الخلق واجهلهم وقد جبل الله الخلق على الفرق بين دعاء الميت والدعاء له دعاء الميت سؤال منه والدعاء له فرق او لا من او ما فرق بالفطره بالعقل يدركهم واتفقت الفطر والشرائع على الفرق بين ذلك واكثر الناس ادالتهم الشياطين واحدثوا من الدين ما لم ياذن به الله وحللوا وحرموا بمجرد اهواءهم وارائهم الضاله وام حديث ابي بكر فسياتي كلامه عليه وانه غير ثابت انه غير ثابت وان الاجماع المستند الى الكتاب والسنه والاعتبار يخالف وينا لو صح هب انه صحيح او فيه لفظ فيها نكاره واصل صحيح نقول هذا مخالف للاجماع مخالف للاجماع وهذا الاجماع مستند الى دليل الكتاب والسنه فصار ماذا صار مقدما واين هذا من هدي السلف والصحابه رضوان الله عليهم في المبالغه في صيانه قبره الشريف وتثليث جدارهم كي لا يصل إليه ولا يتمكن من دعائه وسؤاله عمل من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر وسلاً يعبد وقد بالغ السلف في حماية حما التوحيد والتباعد عن الشرك وسد ذرائعه وقطع وسائله وسد ذرائعه وقطع وسائله حتى منعوا من استقبال القبر عند دعاء الله كما هو نص أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله في أشرف القبور عن الإطلاق ومر معنا مراراً فاين هذا من سؤاله صلى الله عليه وسلم وطلب ما لا يقدر عليه الا الله وام حديث الاعمى فليس فيه ما يدل على غيبته صلى الله عليه وسلم انه ما كان غائبا وهو توسل بدعائه كما كان الصحابه يتوسلون بذلك ويسالون الاستغفار والدعاء وقد قال تعالى وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم وقال تعالى حقا على المنافقين واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم رايتم يصدون وهم مستكبرون فذم هذا الصنف بالصد عن ذلك فهذا كان هديهم وفعلهم في حياته صلى الله عليه وسلم واما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلم يفعله احد منهم ولا من اهل العلم والايمان بعده يعني كان بعض الصحابه بعض الصحابه ياتي النبي صلى الله عليه وهو حي ويساله شفاعه يعني الدعاء ومن ذلك ما يتعلق بي بالاستسقاء بعد موته لم ينقل حرف واحد عن اي صحابيين او احد من التابعين انه سال النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد موته ولا من اهل العلم والايمان بعده بل قد ثبت النهي عن الدعاء عند القبر فكيف بدعائه هذا باب اولى وقد تقدم ذلك قريبا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وسياتيك ان اصل الشرك وسبب حدوثه دعاء الموتى وخطابهم بالحوائج واما الذي حدثه عثمان ابن حنيف فلم يخاطبهم ولم يثبت ذلك في حديث الاعمى اعني مخاطبته صلى الله عليه وسلم والذي رواه من اهل السنن المعتبره لم يثبت مخاطبته الرسول بل هي ساقطه في الاصول المحرره ومساله السؤال به او بحقه غير مسألته نفسه ودعائه فرق بين النوع الثاني شرك اكبر والاول هذا يكون بدعه بعد موت عليه الصلاه والسلام واما كون اعمال امتي تعرض عليه فليس فيه ما يستدل به على سؤاله ودعائه مع الله وطلب الحوائج منه ابان ان ذلك ثابت لا يلزم هذا ان يدعى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا الله تعالى ان الاعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه ما يدل على جواز سؤاله لا قطعا فرق بين المسالتين ومن زعم ذلك فقد قال بتجهيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الاولين لانهم ما فعلوا ذلك فاجمعوا على على الترك فصار اجماعهم هو شرع من المهاجرين والانصار ومن بعدهم من التابعين وعلماء المدينه كالفقهاء السبعه ومن بعدهم كابن الشهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس وأهل المذاهب المقلدة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان وداود ابن علي وأمثالهم ونظرائهم من أهل العلم الذين منعوا من دعائه والدعاء عنده وقد ثبت أن عمل المسلم يعرض على والديه أثبت ضعيفا لم يثبت ولا قائل بدعائهما وطلبه يعني أراد إلزامه ثبت أن عمل المسلم عمل المسلم يعرض على والديه يعني اذا مات قبله هل يلزم من ذلك ان ان يدعو والديه جاوب لا ولا قائل بدعائهم او طلبهم وامما قول المعترض ان اعمال امته تعرض عليه في قبره فقد ورد ان اعمال امته تعرض على اقاربهم هذا كذلك ضعيف لم يثبت ولم ياتي ما يدل على ان العرضه في القبر بد الجزم بهذا والقول به يحتاج لدليل وقد ثبت ان نسمه المؤمن طائر يعلق بشجر الجنه والواجب ان يؤمن المؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى ذلك الا بتوقيف واعجب منه قول المعترض هل ينكر احد انه ليس باكرم الخلق انه ليس باكرم هكذا انه ليس باكرم الخلق بذلا ونائنا فهذه العباره تطلعك على قطره من بحر جهالته وذره من قناطير غباوته كل المسلمين والمؤمنين ينكرون القول انه ليس باكرم الخلق الكل ينكر ذلك والذي لا ينكر كونه اكرم الخلق لا انه ليس باكرم الخلق فتامله فانه نص خطه بيده وامما قوله هو غوثاه من الجهل وطمس القلوب فاقول يا لله للمسلمين من ضال جاهل يسمى تجريد التوحيد وافراد الله بالدعاء جهلا وطمسا للقلوب ويستغيث الصراسه محقم مغلو وكون المطلوب شفاعته صلى الله عليه وسلم لا يبيح ذلك قول المطلوب شفاعته صلى الله عليه وسلم لا يبيح ذلك دعاؤه وافراده باللياذ والعياذ العياذ لدفع الشر واللياذ لطلب الخير والقول بانه يعلم الغيب هذا ناقض باعتباري ذاتي لو لم يصرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم لو ادعى أنه يعلم الغيب كفره صحيح فهو كافر ولو لم يشرك لأنه ناقض بي باعتبار ذاته وأن الدنيا والآخرة من جوده بل هذا يشبه غلو أهل الكتاب في أنبيائه وقد قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق فرحم الله امرأة وقف عند حدود الله ولم يتعداها ولم يتجاوزها إلى حدوده قال رحمه الله تعالى فصل قال المعترض ثم ماذا والمحذور الذي كفر به هذا الرجل وما يضر النداء في هذا سمه ماذا سمه نداء إذن لا يسمى دعاء العبادة الدعاء, الدعاء الدعاء هو العبادة حليد لو صرف الدعاء لغير الله تعالى صار مشرك لكن هذا الذي حصل ليس دعاء وإنما هو نداء فرق بين النداء والدعاء هذا أصل عندهم مطرد وما يضر النداء في هذا وهل هذا عباده من دون الله ما ابعد الجاهله واهله من الفرقان ثم ذكر المعترض قول حسان في مرثيته مستدلا به على ان الرسول يدعى ويخاطب والجواب ان يقال لا ريب ان جمهور من دعا معبدا مع الله وانتحل طريقه ودينا لم ياذن به الله يرى انه لا محذوره يعني كل مشرك لا يرى ان في فعله محذور وانما المحذور في مخالفه ما هو عليه ويسميه عباده توسلا تشفعا الى اخره لم ياذن به الله تعالى يراه انه لا محذور ولا انكار ويحسب انه مهتد انه على طريق صواب وان كان من اضل الخلق وابعدهم عن مناهج الايمان والهدى ويكفي المؤمن ما تقدم من الايات التي تزعم ان الناظم يعرفها ولا يجهلها كقوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد وهل يحيل هذا الدعاء عن حقيقته ويسوقه لغير الله تسميه الجاهلين له نداءا لا دعاءا هل هل هذا يجيزه تجوبا لو سماه سماه بغير اسمه مع انه نفع عنه وصف الدعاء هذا لا يستلزم ماذا نفي الحقيقه وهل العباده الا هذا الدعاء ونحوه فاي جهل في تحريم ما حرم الله من دعاء غيره ومساله سواه ما لا يقدر عليه الا الله وهذا المعترض وامثاله من اجهل الناس بمسمى العباده رده الى ماذا الى الحقائق تصور الحقائق كلهم يدورون على فساد في تصور الحقائق تصور حقيقه الاسلام حقيقه الشرك حقيقه العباده ومعرفه افرادها ومعلوم ان قول النصارى يا والدته المسيح شفعي لنا الى الاله هذا شرك او لا هذا شرك ولا شك هل هو نداء؟ جوب نعم نداء يا والدة المسيح اشفع لنا إلى الإله نداء إذا جهر به المنادي ولا يخرجه ذلك عن كونه دعاء وعبادة بإجماع المسلمين فهو نداء وهو دعاء ولو كان المطلوب مجرد شفاعتها فإباحة هذا النوع وجعله لا محذور فيه هو عين الجهل ونفس الضلال وأما رثاء حسان فليس فيه دعاء وانما هو توجع وتحزن وتالم بفقد صلى الله عليه وسلم كعاده الشعراء وفرق بين الخطاب بهذا والخطاب بالدعاء والمساله وقد تقدم التنبيه على ذلك فاصل قال المعترض وابلغ من هذا واض حظ كلام صديق هذه الامه ابي بكر رضي الله تعالى عنه حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم ميتا فقد قال سيف ابن عمر التميمي في فتوحه الذي قال أبو العباس ابن تيمية إنها أصح ما وضع في ذلك وهو من تابع التابعين ومن كبار شيوخه هشام ابن عروة ابن الزبير رضي الله عنه فقال حدثنا عمر بن محمد عن تمام ابن العاص عن القعقاع ابن عمر التميمي رضي الله عنه وكان من خواص أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال جاء الخبر بثقة للنبي صلى الله عليه وسلم عن المرض إلى أبي بكر صلى الله عليه وسلم ووا ترى اهل البيت اليه رسل يعني تابعوا فجاء فلقيه اخرهم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ابو بكر البيت وهو يسترج ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فاكب عليه وكشف عن وجهه وقبله جبينه خديه ومسح وجهه وجعل يبكي ويقول بي ابي انت وامي ونفسي واهلي طيبت حيلا ميتا إن قطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد قبلك من الأنبياء النبوة أنه خاتم الأنبياء فعظمت عن الصفة عظمت عن الصفة أي أنت أعظم من أن تذكر أوصافك أنت أعظم من أن تذكر أوصافك مدحا لك لظهور هذا الأمر قال وجللت عن البكاء لأنه لا يوازيك وخصصت حتى صرت مسلاة خصصت يعني من مناقب حتى صرت مسلتا اي بحيث يتسللون بك بموتك وعممت حتى صرنا فيك سواء يعني عمت مصيبتك جميع الناس الاقارب الاباع فالكل سواء فلولا موتك كان اختيارا منك لانه خير بين الخلد وبين الموت فاختار ماذا اختار الموت كل ذلك ليس فيه شاهد لهذا المشرك لجدنا بالنفس لحزنك ولولا انك نهيت عن البكاء لانفدنا عليك الشؤون لان فدنا اي افنينا عليك الشؤون وفي الاصل عليك ما الشؤون ما اش الذي هو مدامع العين فاما ما لا نستطيع نتقيه عنا فكمد والذكار كمد اي حزن والذكار اي ذكر متحالفان اي متلازمان الا يبرح الى هنا ليس فيه الشاهد شاهد اللهم فابلغه عنا اذكرنا يا محمد عند ربك اذكرنا يا محمد خطاب أو لا خطاب طلب منه أو لا طلب منه سأله نعم سأله إذن أبو بكر إذا الله تعالى عنه إما يلزمك أن تكفره وإما أن تقول هذا ليس بشرك ليس بيه بشرك فأنت بين أمرين إما التكفير وإما نفي وصف الشرك ولنكن من بالك ولنكن من بالك فلولا ما تكفره خلفت من السكينه لم نقم لما خلفت من الوحشه خلفت اللهم ابلغ نبيك عنا واحفظه فينا ثم قال المعتذر وكان القعقاع قد شهد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه سيف انه قال شهدت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصه الثقيفه فهل ترى تظن فهل ترى الصديق عند هذا الرجل كافرا بقوله يلزمك ويلزمك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اذكرنا يا محمد عند ربه ولنكن من بالك والنثر أوسع من النظم النثر أوسع من النظم يعني قد قال البصير ماذا حصل عنده شيء من ضيق الوزن فأتى بألفاظ لا يريده لكن النثر ليس فيه اعتذار والجواب أن يقال الجواب أن يقال آفة هؤلاء الجهال عدم التمسك بأصول أهل العلم والهدى عندك أصول عند القواعد الشرعيه تفهم مثل هذه القصص باعتبار ماذا ردها الى الى الاصول ما لا اسحب الاصول سلمه عند هذه الفروع الجزئيات لا تفهم مفرده عن الاصول كل جزئ في الشريعه في باب الصلاه والصوم مطلقا دون تفصيل لا تفهم مفككه عن عن الاصول لابد من النظر الى الى الاصول قال افت هؤلاء الجهال وعدم التمسك باصول اهل العلم والهدى التي اليها المرجع في الاستدلال والمنتهى وقد وضع اهل العلم والحديث من القوانين الشرعيه ما يميز به بين الاثار الصحيحه والمكذوبه والموضوعه والضعيفه التي لا تثبت بها احكام ديني يعني اراد ان هذه الزياده او هذا الاثر فيه ضعف بقوله يا محمد عند ربك لم يثبت اصلا فمن ذلك رده من فرد به أحد الروات عن أصحابه الثقات الأثبات كما رد على معمر من فرد به عن أصحاب الزهري مع كون معمر ماذا؟ من الثقات إن فرد بكلمة أو حديث أو أثر عن أصحاب الزهري رد عليه لماذا؟ لأنه صار شاذا, صار شاذا. وهذه تعمل بها حتى في كتب أهل العلم وكما رد على ابن إسحاق من فرد به في حديث أبي مسعود البدري فمن ذلك في صفه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما رد على ابن عيينه مع جللته وحفظه من فرض به عن اصحاب الزهري لا يقال كيف ترد على ابن عيينه قلنا نعم اذا شذ وانفرد بكلمه او لفظه حين رد عليه قال من ذكر دبغ الاهاب في حديث ميمونه وقد روى كلام ابي بكر ومقالته حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير وجما غفير وذكرها أصحاب السير عن من هو أعدل من القعقاع وأوثق وأشهر فما وجه الأخذ بها لو سلم نصحتها يعني أكثر من روى القصة لم يرد هذه الكلمة على ما تترك هؤلاء الكاثرة وتأتي إلى رواية القعقاع هذا يدل على أن في النفس هوى وقد خالفت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بل والإجماع كما حكاه الشيخ الإسلام وغيرهم وهل يدع هذا كله ويرميه وراء ظهره الا من غلب عليه متابعه الهوى هذه اصول انتبه لها وعدم الوقوف مع الكتاب والسنه والاجماع وهل ضل اهل الكتاب الا بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم واتباع ما لم يثبت عن انبيائهم وعلمائهم بل هو مما احدثه خلوفهم وجهالهم هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى على اصل عظيم مراعاه الاصول عند النظر في الجزئيات لو صحت فكيف اذا كانت باطله من من اصلها لا تعارض الاصول بمثل هذه الجزئيات بل ما تعتبر ماذا اما ان تحمل على الاصول واما ان ترد ليس لنا الا احد جوابين اما ان تحمل على الاصول فتفسر بالاصول واما ان ترد نقول هذه باطله لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك وهذه الكلمه هي قوله اذكرنا عند ربك لو جاء بسندها المذكور كلمه تخالف الثابته من المرفوع والماثور في حكم من احكام الفروع والجزئيات المسائل كاداب التخلي ونحوه لم يسق الاخذ بها فكيف فيما يتعلق بالتوحيد يعني لو جاءت هذه الكلمه بهذا السند او او هذه المخالفه في مسائل لا تتعلق باصل الدين بالتوحيد وجب ردها فكيف فيما يتعلق به بالتوحيد من باب اولى واحرى قال لم يسق الاخذ بها وترك ما هو اصح واثبت وادل فكيف بالطلب من الموتى ودعاء الانبياء والتوجه اليهم الذي تظاهرت النصوص والاثار على تحريمه والمنع منه قال ابن القيم رحمه الله تعالى فان طلب الحوائج من الموت هو اصل شرك العالم كله منذ ان نشا الشرك بقوم نوح الى زماننا فانما كان اصله ماذا طلب الحوائج من الموت وقد حمى صلى الله عليه وسلم حمه التوحيد وسدد رايع الشرك حتى نهى عن قول ما شاء الله وشاء فلان ونهى عن الحلف بغير الله ونهى عن الصلاه عند القبور واستقبالها ونهى عن عباده الله بالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ونهى عن قول الرجل عبدي وامتي وقد بالغ اصحابه رضي الله عنهم في صيانه قبره الشريف عن ان يصل اليه اهل الغلوب والاطراء فجعلوا جداره مثلثاً وكره مالك رحمه الله للرجل كلما دخل المسجد إتيالاً قبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يكن أهل العلم من أهل بلدنا يفعلونه فكيف ترى بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الطلب منه والتوجه إليه في الحوائد والملمات فبين هدي الصحابة وأهل العلم وفعل هؤلاء الضلال كما بين المشرق والمغرب شتان بين مشرق والمغرب ومغرب هذا لو فرضنا صحه هذه الكلمه فكيف والامر بخلاف ذلك وفي نفس هذا الاثر الذي اورده ما يرد ما يرد عليه من وجوه او ما يرد عليه من وجوه منها قوله اللهم فابلغه عنا ويقول له يا محمد خاطبه اولى خاطبه ثم يقول اللهم ابلغه عنا تعارض اولى تعارض قال فاذا سال الله ان يبلغ نبيه عنهم فكيف يقول بعدها اذكرنا يا محمد عند ربك وهل هذا الا عكس ما قبله ومن دون ابي بكر يتحاشى العاقل من نسبته اليه فكيف بصديق الامه وقد ثبت في الصحيح وغيره ان الشهداء قالوا الا بلغوا عنا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا ولم ياتي احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شهيد من الشهداء يطلب منه ان يبلغ عنه ربه وهم أجلوا وأفقه من ذلك فكيف بالصديق رضي الله عنه فإذا جاءت السنة بأن الله هو الذي يبلغ عن من عنده من الشهداء فكيف تعكس القضية ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ ربه عكس ما جاء به الأثار والمشهور والمعروف في اللغة أن الإبلاغ إنما يستعمل في من رفع إليه وبلغ ما ليس عنده الإبلاغ إنما يكون عن جهل هذا الأصل قال تعالى لأنذركم به ويجعل ومن بلغ يعني من بلغه القران وفي الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب هذا لو صح سنده فكيف وهو عم لا يحتج به قال ابن السكن سيف بن عمر ضعيف الذي قال فيه في فتوحاته وقال ابو حاتم قاقاع بن عمرو قال شهدت وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما رواه سيف بن عمر عن عمرو ابن تمام عن ابيه عنه وسيف متروك فبطل الحديث وانما ذكرناه للمعرفه وقال الحافظ اخرجه ابن السكن من طريق ابراهيم بن سعد العنسي بن عمر عن عمرو عن ابيه عن القعقاع بن عمرو قال شهدت وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلينا الظهر جاء رجل حتى قام بالمسجد واخبر بعضهم ان الانصار اجمعوا ان يولوا سعدا قال ابن السكن سيف ابن عمر ضعيف واختلف في صحبه القعقاع ولم يلزمه بذلك ابن عساكر بل قال يقال ان له صحبا قلت هذان الطريقان ليس فيهما عمرو بن محمد بل هو عمرو بن تمام عن ابيه تمام فلا ادري اذكر عمرا ابن محمد المعترض بقصد التدليس او جاء التدليس من غيره اذا عرفت هذا بطل هذا الحديث وابطل منه الاحتجاج به والثابت عند اهل العلم ما رواه محمد ابن شهاب الزهري امام الحجازيين عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه فقال ان رجالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات ولكنه ذهب به الى ربه كما ذهب موسى ابن عمران فغاب عن قومه 40 ليله ثم رجع بعد ان قيل مات والله لا يرجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعنا ايديه رجال وارجلهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قال واقبل ابو بكر رضي الله عنه حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس فلم يلتفت حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا يعني مغطى ببردن حبره بردن حبره البورد المحبر والمزين فاقبل حتى كشف عن وجهه ثم اكب عليه وقبله ثم قال بابي انت وامي اما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ثم لم تصبك بعدها موته ابدا ثم رد الثوب على وجهه ولم يقل يا محمد ولا بلغ عنا ربك وخرج عمر يكلم الناس فقال على رسلك يا عمر فانصت قال فابى الا ان يتكلم فلما راهه أبو بكل لا ينصت أقبل على الناس فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر فحميد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلى هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل أفإن مات إلى آخر الآية قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلاها ابو بكر نميذ قال فاخذها الناس عن ابي بكر فانما هي في افواههم يعني يقراونها هذا هو الثابت عند اهل العلم بالحديث وهو الذي ذكره الائمه في كتبهم التي اليها المرجع عند اهل الاسلام في سائل الابواب والاحكام وقد علم ان القعقاع لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحاله ولا يمكن من هو افضل منه ولم يدعي ان ابي بكر اخبره بذلك ولا غير ابي بكر فصار الاثر مقطعا وهذه العله الرابعه واظن هذا المعترض راى هذا الاثر في مصنف ابن فيروز او غيره ممن تعرض لرد هذا الدين والتوحيد الذي من الله بتجديده على يد شيخنا رحمه الله والغالب على من تعرض لرد ذلك هو الجهل وعدم العلم مع غلبه الهوى وشده العداء فاجلب بذكر ما يظنون ان لهم تعلقا به وانه من الحجج التي تدفع الخصم وليست لهم عناية بصناعة العلم ومدارك الأحكام ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كلي الكافرون تعرض قوم للغزاة فأعرضوا بجانبهم عن صحبة فيه واعتلوا رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب الدعوة أي الدعاء فما ابتلوا فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ضعنوا في السيل عنه وما كلوا وعن مذهبي لما استحبوا الهوى على الهدى حسدا من عندي انفسهم ضلوا والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين